سبعة اقرأ الأسئلة والأجوبة الآتية ما هذا؟ هذا قلم ما هذه؟ هذه ممحا ما هذا؟ هذا كرسي ما هذه؟ هذه صبورة ما هذا؟ هذا باب ما هذه؟ هذه صورة ما هذا هذا باب ما هذه هذه صورة